و التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى و لكن كذاب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم